وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اتسواجو باذن الله تعالى لما تي ادقوا الله سبحانه وتعالى بادوسي تيوني كان يا قوي عايزين تروا عليكم كان في جفان محمد صلى الله عليه وسلم اتمام وراليره tawọn ṣaaba rẹ àti gbogbo ẹni tí ó fi lana rẹ sí lana tí dí ojú ọgbọ́n dìí àti ra ti yíò waniwájúwa o náà al kashual kurba rahimahullah rajab ta'ala so kashual kurba fi wáṣfí ahlil kurba kashual kurba يمو اني راكو في وصي اهل الغربه لو باي سالاي اون ايروين اني اجوجي اون توجيا دوشي ااتوا سالاي فراوا ااتبر زين كاترانان حديثتي الماري مرجب تن في بري اوراوا أمني الحديثي <سؤال> تعلن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول سألت فنواتي. تواقع الدين بني آي. السلام وقع الأسبوسة. أصدقوا رأمول ما. لا تفصل على يراء. لا تفصل على يراء. لكن إنك محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إنك تونسو. لكن أوليسي حديثي. يقولون نبي awon alekun to woni pare bawo lo se la lafia sin ibe na la si ti teso waju ni bi ala ye iko kenna hadisi pelawon ora won oluma an to se pe o mo do rede lori esin kolan ba subhanahu wa ta'ala qoson wa da bo gbe عن ابن مرجب رحمه الله تعالى ونه وخرجه الامام احمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود ونه امام احمد وما بيجدي ابن ماجه انه حديث عبد الله بن مسعود بزياده في اخره يقول عليكم كن تواني بغين ر عليكم اني بون يا رسول الله ان يا يجشي الغربا وامن الغرباء awon gogangani ajoje qala annuzaa'u min alqada'in هو وجه جمع ف النزيع النازيع يعني النازيع ده بياتي في صناي نسو كده منظور مثلا ينون لسان العرب ان النزيع والنازيع الغريب ولتنكن النزيع اتي النازيع ونمجي لباه قلنا ان توجي الغريب يعني تي سيي اما لبي وهو ايضا البعيد ابن منظور تصقوي او تمنتما انتو جينا يعني انتو جنة. جنة سيلي انتو سيلي والنزيع وان النزيع الذي امه سابيه نعم ان دوسيب ياري ارولو بيني وان تو النزيع ماشي مو ان كان وان anti fi jeni loria oni wa nuzza'ul qaba'il wa huwa majma'u dawani pe ntan pe ni nuzza'ul qaba'il amata jeni nuzza' ni no awon tribe kankan هنا نزيح ونازح هات نازح والنزاع ونزاع بتشديد الذال ان جمع الـ نزايع هات نذاع قال غرابا اجتماع يعني الامام ابن منظور وقت اشواجل المسائل انت وني النازيح ولا الشريف اني من القوم الذي نزع الى عرق كريم وني اني لا رين اون يان كان تو سيبي وان جادي لاتارا ا ايديلي تو جاي ايديلي اني لاتارا اون يان وكذلك فرس النزيع amma n fin run ya siná wani wane za a ila abihi yin fi shubahi ya yi za a ba ilihi wa shubahahu a yi mawuzorin wata tasewaju al-muhim ni min o nani awon yen kan ton wa laarin awon kan awon gori ba awon ajoji laarin ijo kan abilaani tribe kan awon company an nozauni ah kiwani alaaye an nozaai kilo titiya nabii sallallahu alayhi wasallam شرح منائل السائري ساق منائل السائري ونفاهوا لا هم الغرباء الممدوحون المغبوطون وني لما تمموا احاديثه وابن باجي الحروي تمموا de tani awon e goroba almamnuqaymi wani buga awon tandako ifahahu lahi humul goroba awon alei gangan ni awon waji ajoji almamduhun awon twon yin almaghbutun awon twon wani walqillatihim fin nasi jiddan wani tori pe won kere gelarin awon eyan sumu ghorabaan فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. ọpolọpọ awọn eyan lori awọn iroyin to yapa iroyin ti awọn wa ni wọn wa lori e. ọpolọpọ awọn eyan o si lori awọn awon te je mu'mini laarin awon to je muslimi awon na tun ji ajoji wa ahli al-ilm fi al-mu'minina ghuraba awon ni mi ma laarin awon fahum ghuraba awon sunnah to se pe won man se ya to sunnah won man se ya وداعونا اليها awon to won pepe si laarin awon sunna asabiruna ala ala ada al muqalisin awon to ti won se suru lori suta ati inira awon to yapa won hum ashaddu haulahi gurbatan oni ni won leju ni ija joje demeyo loqayim rahimahullahu ta'ala bi eyan ba gege beeni ijaju je gege beeni o se po si en to ba dun mo odoro rada to gba mu awon eyin o ri bi eniti o ti e se laarin awon rarani eniti e se ara nwa rarara ani walakinna kalori woni papa wa innam gurbatuhum bainal sugbon in ton bi gajuju ni pe ola pe won wa laarin awon eyan to po t'awon ise ah ti won o se lori min Allah wa rasulihi wa dinihi ni paapa gangan awon tan po yin gangan na jiajoji si ologun oba si ojisere ati si esin ologun oba allahu akbar asa na tan jiajoji samon yalay awon ni ologun oba gangan o dama lojo agbinde dama laye asa won gangan ni ojiajoji ni wonjo ologun oba ati ojisere lojo agbinde so ko e ijajoji mai موحشا و ان كان كا كاني توما جي كان كاني توما جي كان كانوا هم المعروفين المشار اليهم وني بوتي سوبي اوان غانغاني اني داون ايو دون ودام لاو جوبلو كما قيل فليس غريبا من تنات زيارهه wàlákin na manta náà iná hàn hù ghọrì bú wàlákin na manta náà iná hàn hù atdi bú wàlákin na manta náà iná hàn hù ghọrì bú wàlákin na manta náà iná hàn hù pe bú si ìsáwò ibàn kẹsàdójó manta awon yan jinansi on ganganan kuniyauje walamma kharaja musa alayhi salam hali bam en qawmi firaun adon yo qani musa ko ni batana nabi musa so jale ko ni misr tonsafun awon yan firaun intaha ila madian خائف جائع وكانت تنبر وكانت يبينقع لين فقال لين واسق يا رب وحيد مريض غريب واني يقول لوا ميوه انتو الدوا انتو لي انتو سجاجو جي فقيل له واني وانسو فنقه يا موسى يلي موسى الوحيد انتو جانتو الدوا من ليس له mífìlì arnés o n lè tó se pé iwéèmì yìí ní jẹ́ aláfọkantán rẹ̀ ní i jẹ́ ẹni tó jẹ́ ọ̀rẹ̀ rẹ̀ walmarid ẹni tó sì jẹ́ ara rẹ̀ alẹ́isárahu mífìlì torbíl ẹni tó sì pé kò ní ìwéèmì ní olúwòsàn اثيره قصيبا سكناري ياثيره الله سبحانه وتعالى من موصوم بان نبي موسى صلوى نبي طبعا يقول هنا انواع الغربه الرمي وصوقه ايجادجي انما ايجادجي ذو باوري او سي بسي انت بقى هو ني كني على يكو كان ان فالغربه ثلاثه انواع الرمي وصوقه ايجادجي ومن يتعلق به النوع الاول النوع الاول ينالها koko من غربه أهل الله غربه اهل الله وناني جاجو جي اني اوروبا واهل السنه بين هذا الخلق اتيا اون سننا كيوديشي اوروبا لا رين اون ايدا وهي الغربه التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلها وناني جاجو جي كيوديشي اوروبا توين اون ايان تيون تي واخبر ان دين الذي جاء به وني وسيروين وان بلور سجمه مسي وني إن انه بدا غريبا نيبس ين او برني ان كاجودي وانه سيعود غريبا كما بدا نيب يوسف بدا بدا يسيرون غرباء níkò àwọn ọ̀tọ́sí jẹ́ olùsẹ̀sìnyí wọ́n gbàdà díàjòjì. wọ́n ha zé walakinna ahla alìmọ̀bìnbìn ǹkan yíò ya yìí jájòjì yìí jí àjòjì yìí yóò tẹ̀kúnú fi makáà فانهم لم ياؤوا الى غير الله وني وولو صودا الومي ا ياتسي الله سبحانه وتعالى فانهم لم ياؤوا الى غير الله مو وابل صودا الومي ياتسي الله ولام ينتسبوا الى غير رسوله مو سيفرا وتي صودا الومي تو ياتسي يدعوا ولام يدعوا يدعو الى وائل ما جاء به إلى مو سيفبسي ان كان مي ياتسي ان كان تو وهم الذين فارقوا الناس ان فارق فارق ما كانوا إليهم وهم الذين فارقوا الناس احوج ما كانوا إليهم وني اعمل ان تو سيبي wo jina se awon e niba to se pe won ni bukata se awon e so manitori kan ba fi le wa se awon bo ti se pe won ni bukata se ma for example qol naasu yawm alqiyamah ni dojo ni ojo ogun de niba ti awon ma so fun won pe ala tantaliquna haythu talaqan sen yin o ni ma lo si bi tawon yan lo ni ayin o ni inte inte na nsi ni fa yaquluna wa ma zaqe faraqana nnas awaya pa awon yan laye ni wa nahnu minna alyawm wa nahnu ahwaju ilayhim minna alyawm oni awasi jeni ni oni ani wa inna lan شما ان تلي تو سوفو لان جوسفن حديثي او سي فهذه الغربه علمي بركويه لا وحشه تعالى صاحبها ادى عتي مداب كونيماب بل هو انسون يادا يوم الدين تيومني تيومني بي تيوني pe oun wa juji ma yakunu hadha ma yakunu idha staw idha staw ha janas nigba to se pe oporopo awon eyan awon dawa won dawa bo se se wa, wa shadduma takunu wahshatuhu idha sta'nasu woni igba ti ije idawa awon ni poju ohun na ni pe igba ti awon eyan ba lati ma wa فوليه فوليه الله ورسوله اتمام يا الله ورسوله اتام اتجيشره والذين امنوا اتام تابوا وان عاده اكثر الناس قلنا كوذيكو وكونه يوم الملتا وجف وجفوه وسي ويه واني لن يوني ومنها اولئك الغرباء وين دارا هو تو سيبي وان جاجوجي من ذكرهم انس في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو تو سيبي رضي الله عنه ودقوا انه حديث له النبي صلى الله عليه وسلم ان رب اشعث اغبر منه ملي ندوزي بي o sikun o wa keke feru o do ti ziti ati sanle lo la yu'bahu la yu'bahu lahu to re pe eyin ori kakun eni la baro to babura ba subhanahu wa ta'ala o se nkan ba subhanahu wa ta'ala yosi واني وقال وطمو حديثك حديثنا أو نوتون إليه لين وقال الحسن واني الحسن وصدق المؤمن المؤمن في الدنيا واني أنتج لا إليه كالغريب ودأ جيجي لا يجزع من ظلها كنما بنجنب يقريعي ولا ينافس ولا ينافس في عزها كنما بنجنب ليبي ييره للناس حالون اوانيان ونيسيسيتي وان ولا هو حالون هنا نيسيسيتي توي اتسوان ا الناس منه في راحه اوانيا ونو لي بروبليم دا لو ري توري بو كو باوانيا فاككا وهو من نفسه في تعب امون دون غافونا ري اواني نو ا ومن صفاته هو لا اله الا الله الان نريد ان نقيم ما جلتي مساء الخير نراون رؤين اعوان الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا النبي صلى الله عليه وسلم دنجا ان نرى رؤين فيهم هم هم جون لوري دادا تي ماوا لوري صلى الله عليه وسلم mu lara won kati ama fi إذا رغب عنها الناس نبات اياون يان ماتي سيكو النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما احدثوه اوموسي غبيجوسيले ان توجه وريحي يو بوجوسيले بغبون تاون يان دال كان هو المعروف عندهم كولا كوسي بين تاون يان دامي ني داداني و التوحيد يو سيبيو يو مو ني بامبليجي كا كونيرو با قومه و ان انكر ذلك أكثر الناس kuna sido opolopo awon ekan ko re ara ekan si ma tako watar kulintisabi ila ahadin wa ilallahi wa rasuli yosif paji yogbeju sile i ma ferare ti sodo elomi to ya to si olohun ba to منتسبون الى الله بالعبوديه له وحده ومن فيراوتي سورو الله بابلو كون جوسيف ونابا نكاسو ني والى رسوله بالاتباع ومن فيراوتي سورو اديسره ببلو كون ما تلي ني لما جاء ابي وحده كان ما هو مولاه فاهؤلاء ملقيدون على جمر الحق الا على, على الجمر حقا امنا قوين سوقي اوني غانغاني ودي اوغون الناس بل كلهم لائمون àwọn mẹ́rin ọkọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kó dá gbogbo èèyàn tó pátápátá wọn mọ̀ bún wọn ni wọ́n mọ̀ bẹ̀rẹ̀ àtẹwò wọn fẹ̀lẹ̀ gbogbo ìjádòjí wọn láàárín àwọn ẹ̀dá yà á dún ahùn ahàlùsùrù ríwà اون يابا السواد ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرمي قائم وصبي ان تعطى تافن تريكا اورو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم ان هم النزع من القبائل نقولهم فان سالي ان الله سبحانه بعث رسوله واهل الارض على أديان مختلفة oni tumare ni pe olorun ba gba na biji se ojisere dire lenju lenju wa lori ile won wa lori orisirise asin wa la aya awon to se wa وفلاسفه اتامامي تو سيبي يهودنيو اتامامي تو سيبي صبيانيو اتامامي تو سيبي فلاسفه وكان الاسلام في اول ظهوريه غريبا اسلام ني بيلي كبيري او وكان من اسلم منهم واستجاب لله ورسوله ولرسوله انت ماشي غا إسلام لا وان تو تو جاي اي بي غريبا في حجه في حجه وقبيلته يوم جاء جوجي ني بوغري ati ni arin awon eyan re wa ahlihi wa ashiratihi ati laarin awon melabire atlana awon a atamoto tema fa من almustajibuna li da'wati alislam awon ton je pe ipepo islam noza'an minal qaba'il wajja noza'an wọ́n tún jẹ́ ikọ̀ kan gan ke tó say nùsùlá a gan wọ́n pọ̀lípù àpọ̀ wọ́n ní nùsùlá ikọ̀ kan wọ́n tún jẹ́ takọrọwọ́bọ̀ àìlìhìn wa aṣa'ìrìhìn wọ́n jẹ́ wọ́n sọ́rọ̀wọ́dájòjì kò ní al-islam, تيت في فيها وانتشرت دعواته تيت في إسلام ودخل الناس فيه أفواجا ويسر فيأسه غنوة نجو تلك الغربة عنهم يجار جينيا وسكول ثم أخذ في الاكتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ لين لين إسلام تبعس أوبعس إن دين كاج ati nkan to ton ko ni ipeli kan lo sibi pelomi hatta ada ghoriban kama badaa ti to fidin ka joji gege bo sebere badil alislam alhaq almamu qaim zotoi qura alislam odo do alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam eto zotoi ji shelo oba wa ashabuhu ato ashabale towa ijajo jire unni agbara gan ni oni yi ni oni ti alema mi ro qayyimun sura ju igbara koko redo in kana ta'alamu huwa wa rusumuhu zahira kula bo se pe awon a pere re at awon kan ti yan fi man da muslimin unhan ka akiri mashhura o si gba juma ma'rufa o si dana fal islamul haqiqi islamu ka joji pupo pupo wa ahlu awon niis awon islam won gawi si jadjoji ashad ashadul ghurbati bainan nas جدا غريبة won si jenu to ye pe i jadjoji bí o ni ó se ní jíájújì ọkai fà látakún fíìrkọtún wáhìdátun kọlílẹ̀tún jíjdàn gọríbàtún báyìí na tánàtàni wọ́n sàbàáyì na fíìrkọtù báwo ni ó se tó kéré tó sì pé à ìjọ yóò kan soso ni báwo ni ó se ní 72 sọ̀gọ̀ríbàtún báyìí na tàíní wa sàbàáyì na fẹ́rẹ̀kọ́ báyìí o sí ní jẹ́ àjòjì láàrin àwọn ìjọ yóò kú tó jẹ́ 72.” that's Wa báyìí wà ní arsats.” àwọn ìjọ yóò wá jẹ́ ìjọ lásán wọ́n ni àwọn illa bi mukhalafati ma jaa bihi ar-rasul woni kosin ka ke to won fi le gbe awon kini awon kini do won o le ri opo kankan gbe kale abi inna israelese kan won le di gbe fun awon kan ton tele illa bi mukhalafati ma فان نفسا فان نفس ما جاء به قالوا الله عليه وسلم تو مو نپاپا يضاد اهواءهم ولا ذاتهم او يابا يفانو او سي يابا awon nkan tan gbadun wama hum alayhi min ashubhat وشهوات التي هي غايات مقاصدهم وارادتهم اتاموا يفكو في اوكان تو سيبي اوون نا ني ايغونغوري اوان اف اوان ايرونغوا اوان ati awon nkan ti won तो से पु मुनी लो सो बा ओलोह बा सुभानहू व तआला व लीमा तला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सलम बू नु युसनीजे गरीबन बैन आहुलाहि انتو سينرو انترو بون نينو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بي النبي صلى الله عليه وسلم ستقي اا نينو حدي زوبي الله نبي نمرو جاري مرو الله لاقوا لا لا لا لا عن المنكر اسما قوبا جه فوان حتى اذا رو حي رايت تمشوا حن مطاع تتي تفرق فوان تني ودينا مؤثره اتي اسنتو غلا فن وايجاب كل ذي راي را كلذي راي برايه ونياسي ما ريبي ان كوكان ان تو نينو روري يوما جو لوجون بي اه اللي يلودا ورائتا امرون لا يد لا يد لك بيه و سيري ام كان تو سي بو نفسك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دووره يقول كو غاروكووتي بيلو اراره ويياك و الله عليه وسلم يقول دووره فن اون او بول او بولوكو اونيان فان ان وراءكم ايام صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر انا مش الله سبحانه وتعالى تو ري بي ان بارابو ولهين وا لهين ييو awon gba to se pe en o ni lati se soro gan en jo se ma se soro wọ́n ni wọ́n ti gbé kalẹ̀ fún musulmi ní àsìkò yíò ìdáta maska kàbìdì nìhì tó bá díẹ̀ sí ẹ̀rẹ̀ mú; ajọrọ̀ kọmí sí ìlàmì na sọ̀háàbà ẹ̀sàn tó tó fífì nínú àwọn Ajra أجر kwanse من minas sahaba in tutto esin anwafifi nuna a wasu haba hafi sunani abi dawud inu sunana abi dawud wa tilmili hafi sunani tilmili mai halittu ya bi sa'ara الله alkhashani kawai da sa'ar tuwar sura allahi salallahu alai wasalam an haɗe al'aya wani umu biya nabi salallahu alai wasalam ayayi رباني ام بني و وردو عليكم انفسكم و دعوا انكم مجتراين لا يضركم من ضل اذا اهتليتم كونوا كبار بابي كونوا كبار بابين ان تو فقال بل يامرون بالمعروف انا بيان يا انت اي ان صني بي عن المنكر اسم ما كويس حتى اذا رايت شواا مطاعا تي تي توغي ري بي اوان انتلي اوجوكوكورو تون تلي اوجوكوكورو يفانو واهوان متتبع اتي فكفا يفانو تون تلي ودينا مؤثره اتي سي تون كل ذي راي برايه اتي بي غو بن تو ني روري كان يوما جلوجو يوريان يوم نبي صلى الله عليه وسلم ف عليك نفسك انَّ اللَّهَ <سؤال> يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ <سؤال> وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَدَعَ عَنْكَ الْأَعْوَامَ سِي وَقَلُوبُهُمْ وَيَنْلَ أَوْ أَنْ يَنْ أَوْ أَنْ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ صَبْرٍ تُرِكِم بَلَايَ نِيُو أَوْ أَوْجُ تِيَانُ نِي تُوبُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْلٍ ìlá'ámi lífin hinná ajiru kamsí na rajulam ya amaluna mìí fi da amali ẹni tó bá ń fi sẹ́ tó súnnà nàbísar allah sallallahu ṣe tún sí dada láwọn oṣù kunyẹ ajiru kamsí ya اريكو الحديثي <سؤال> انا بيني انا بيدعوا الله عليه وسلم يا سكونين اجرو 50 رجلا يوم الناس فان رسول الله اني هبيري اديسلهون ان اجرو منهم si esawon to to 50 laarin wonna ni woni to pe aarin awon eyan to won ngba won esawon to to 50 lo woni qala ajrul qamsina minkum anabi sallallahu alayhi wasallam yaa laa esawon to to 50 laarin eyin sahaba irule lo woni wa hadhal ajrul azim an imam al والتماسك بسنته بين ظلمات اهواءهم وارائهم اتي دي سننم لا ان يكون كنسنهم اتون ارايهم فاذا ارد المؤمن المؤمن التبافه الذي قد رزقه الله بصيره في دينه توما في سنة رسوله اجي اغوي نيبا سنن وجسره وفهم في كتابه اجي اغوي نيبا سنن نيبا تيرا ر من الناس فيه ولا ما بسي فيها ان تاوان ين وروري من الاحوا والبدع والضلالات ان ما افك فنو اتوان اداداله اتوانو وتنقبهم وتنقبهم عن الصراط المستقيم اتي غليكون ري اوجونادهده الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتو سيبي اوجي الهم باوا لوري اي واصحابه واتوان صحاباري هذا الصراط تو با غا ليرو لاتين رين اوجوناني الجهال كو كو داي ميارار ر كو تري ني ميارار ر لوري يما كوري را وان عليما كان وا اهل البدع فيه اتيا موالا على دادا له لا رين ر و توعنهم و طعنهم عليه فليوطي نفسه على قرح الجوهان كو تري اتيكوري لاراتودانوا لا عليه وموسى مبنوا تلو واذ به وموسى يفرر وتنذر الناس عنه وهم لي هم يقولوا راره منه وموسى كيلونيا نپار ونما كيلوا كما كان سلفهم من الكفار يفعلون كيبوز لوقي اوان تو سيواجو مونينو مع مطبوعه وامامه صلى الله عليه وسلم قلوا ani don tele ati eni to di asiwaju re to si anabi sallallahu alaihi wasallam fa amma indaahum ila zalik wa qad hafiimahum alayhi fa honalika taqoomu qiyamatuhi qiyamathum wayabghuna lahu وقد حفي منهم علي اصيب برسيم بينه اتلون تنوان لوري فهنا لك تقوم قيامتهم اه يبغون غان غان لكيامهم لو ف لكيامتهم توف سليت ايتمالني بوبو بوبو بوبو بو انتي وني ني ونا ويبغون له الغواري بوبو ايتي بوبو انتي وني تو wọ́n si má a se wọ́n ma won gbogbo àwọn trapo wọ́n ma dé karẹ fún wọ́n ètò ìbú na alé hibikọ́ ilẹ̀ kabirin wọ́n rí jìríkì wọ́n ma dé àwọn ètò fún àti àwọn ètò tó lágbàrá àti gbogbo àwọn ọgbọ́n wọ́n ni fọ̀kúwà g غريب في تمسكه بالسنه يوجادو جيني بيماجي سننمي تمسكهم بالبدعه ترقي اوند دي ادادالهم غريب في اعتقاده يوجادو جيني بي عقيلاله لفساد عقائدهم ترقي عقيده تونت بaje غريب في صلاته يوجادو جيني بي نوتونكي لسوء صلاتهم ترقي اي موتاون دي ادا غريب في طريقه يوجادو جيني بي اوجونا تيرين في ضلال وفساد طرقهم ترقي اوجونا تاون رين اوتي بaje او سي جوجونا نو غريب في نسبته yuma ja'ju jinibi tum firareti si nemokola fati nasabihim turu pe mintawon firawanti o yato si nto firareti si ori ibun fi mu'asharatihi lahum yuma ja'ju jinibi bi yose mabawon se la'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum turu ko yuma mabawon se lona to se pe emi woni feni o bin jumla alwan ko ni so قونيري اولو بنا لووكان لا ري بيسني كونيري ان كان تيوا ما كون عالم بين الجبين جوحان يوما جاء علما اني مما لاي اون علي صاحب سنه بين أهل بالاهل البدع يوما جاء سن لا يمن بدع داعي الى الله ورسوله بين دعات إلى الاحوال يوما جاء نجمع صلى الله عليه وسلم لاي اون تن كبسي فنو اول بدع عتي بالمعروف يوما قصاد ودانهن عن المنكر يوما قا بين قومين بين قوم بين قومين لا يعمون يتطسوا بالمعروف ولا لديهم منكر ان توجد ادان والمنكر معروف ان توجد جبرو ان واسن ددان لولوتين في رسالهي النوع الاول من انواع الغرباني رمضان ورجب وانت سواج لاتما مو ورس تي حديثي باوا بناواليقوني نوروري أتي في السلاي أما أبوغان قاني أججي أتقوق النزاع من القبائل أتي في بلو ألمام بن القيم في السلاي أما أبوغاني النزاع من القبائل ألمام إبن واجب الحم لمتني وخرجه أبو بكر الآجري ألأ ألمام أبو بكر الآجري وابباو إنو ترعوا صفة الغرباء الشريعة وني قيل ومن يا رسول الله وني قال الذين يصلحون إذا فسد الناس اعواتهم ومتون كان سنباتي اعوان يباتي الدانكروتان اعوان يباتي باجة ايباول اعوان يوبان كجة ورس رسى اعوان كان النبي صلى الله عليه وسلم na fisara yi pe igbawo gangan ni a mako ya so sa' re kekan e ma ran lo re da gaibo na hadithan nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'a من يقول لا اله الا الله بي اوجوبيندي اونيسه اي اوف كوز تيتوفيدي باتو سي بي اني ريني كاكالولي لا تيوما سو بي لا اله الا الله بي با با سيمبالي بي لو سنسون ما بي اه اوجوبيندي اوجتي الله سبحانه وتعالى تجوب يا نكو كانو دي او تنسو النبي صلى الله عليه وسلم او سو موريس ري سورا متى فساد الناس يباووني awon eyin o baje ibawoni awon eyin o daro ibawoni nkan o daro ka fi mope kila nkan tawon eyin o motun se anabi sallallahu alaihi wasallam wasannu hadithi dawan bukhari anabi sallallahu alaihi wa sallam pe amru li ghairi ahli fantadhiri sa'a fi awon alamari abi ton ba ti fi alamari to fiti sodan ni ti o to si abi sodan won eni ti o to si fantadirisaa emankan raka... e pam emankan raka... Ema raka... bi oloha wa subhanahu wa ta'ala yuqayire sodan awon nkan ti o kokoda fasadun nasi kala kama finkati sodan won ti o ye kan fitisi kien ma fi mati sodan won ti o ye kien fi mati kema fi manati sura onti e kema fi fi manati sura kema fi poti sura onti e kema fun ni po kema fi sunnati sura onti e kema fi royin mo pelu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kema fi salafiyati sura onti to salafiya salafiyati sunna kkanani so fi awon kati to tosin so idha usida al amru li ghairi ahli fantadhiri ma gbo kata àwọn ruwa ibí lọ ní gẹ́bọ́sí wọ́n nínú ṣaríta níbi sàrànlọ́wọ́ àyọ̀sánlẹ́mì ni pé mri tí ó paro nígbàtí ruwa ibí lọ àwọn tí ó tọ́sí ẹni tí ó tọ́sí nke ni tí ó wà káfẹ́ bú pe alladhina yuslihuna idha tanfún òhun nibọ awọn omatun kasi ni ba ti awọn iya ba ti ba nkanje ami ni so nibati awọn iya ba ti o to si awọn ahlu wal jamaa ama guraba awọn ma fin kan ti gbe ba se ka ni loro ma fin si. sọ́ra àwọn ẹni tó tọ́ sí e ma fẹ́jẹ́ ba àlámárì kó wà lọ́dọ̀ àwọn olùmọ̀lórí ẹmọ́ bá àwọn olórí faa ẹmọ́ bá wọn sì fa n fa níbi ìdárí àṣẹ ìlú wọn ma ma gbe Si si fẹ́jẹ́ kí ọ̀rọ̀ an nabi sallallahu alaihi wasallam elelo fi renya dara won kati an nabi sallallahu alaihi wasallam soso oni pe oni san ya ati ala nnasi wa to se pe awon odun magba ni awon odun yin na eni Osima gbalalafokanta en to se pe mba jambani, wa ento fokata, umma, umma, umma pelu jamba ibedo. Eni tiyo eni tiyo yeko, eni tiyo ni wayakhawanu fiha alamin entonces je o lokufokanta won mo won mo won mo pelon jamba wayantiku fiha ruwaibida eniti o se tosi ipo eniti o ye ko ko soro en eni eni ni ah ni ipese kale fun ton gbe nton gbele lowo soro ne pa ala mari bubu kila wa maru waybido wa biya nabi sallallahu pe tanin jeru waybido kine to maru waybido anabi tafi yanjaku jaku yatakallamu fi amril 'amma o nioma soro ne pa ala mari bubunya allah akbar na won igbati fasadu awon en o sele ni anabi ma pe to je olo ma gbalodo do níbàtí fasari ó sẹ̀rẹ̀ nìyà so ọmọ pẹ̀ẹni tó díò pọ̀ láwọn ó sì máa gbalò rododo so ẹni tó ń paro fún yí ń paro ẹ̀sìn yí ẹni pe ń paro fún yí pẹ́níbí kẹjáde lío lóri lóri ìbẹ̀ni oríirewà En ton so ruru ododo wa you catch the bufi has sorik en ton so ruru gwan eyan o si ma ima tele awon ni e ma jade le won lori won en yin ki gbe losan loro en yin so fun pe ke pada sodan awon oluma e ma ro ko e le da ele gba boy e ma ro ko ti fitina yi ba sele ten. apa yoka ogbon to ba sele deria e dariya pada sodan awon e ma ba won ase e jinu si won e àwọn tó bá jẹ́ gbogbogbo ẹmá fún wọn ní mana ẹmá bá wọn lò pẹ̀lú pẹ̀lú pẹ̀lú pẹ̀lú ìró ẹni báyìí wọ́n sì pẹ̀lú púrọ ẹni tó sì Yala ni àmbẹ̀yìn àní wọ́n sì má a fọkátá oni wo yokawonu fiha alamin en to si je olofokan tan gbe bi ohun ba se royin o sin fun woni royin ni pe wa ananasihun amin ni pe mi je mon ba yin soro ni pe o ji se nso pe emi ti yo emi je eni tin fun yin mo mo si je se so awon eni tin pe pe sori ododo awon tan o fila won je to nfun yan mo re sugba awon eyan ni won ni won bi olufokan tan woni ko fi haro wayi kan sora awon eyan o ri bi o pa awon gangan won ni ba sele ohun yo sele ah anbi sallallahu alaihi wasallam o ti wafo kan se ni igbati ah awon ti ba kan je sawon ni gba ti awon eyen gangan tawon ti baje 20 ti ibaje ti de ba won ni po oro aye won ati ni po rin si won awo ilusunnat wal jamaa amo guroba awon mo gbe to ye ka gba lolododo won o gbon gba ni won o ni won o ni kora dulati pelopuro eleyin ni opolopon ro po hun fi da eleyin lopolopon ro po hun fi nje eyan abi ẹni tó jẹ́ òpúrọ́ kí ẹni tí ìdákẹ́ láti pèlú òpúrọ́ ẹni tí ò sí lórí òdòdó kí ẹni tí ì máa paro ma pọ́ lórí òdòdó ó gbẹ́lé ìrọ́ náà ní òpúrọ́ náà sí nínú ọdún níbẹ̀ ẹ anje kan fokan tan wo fokan tan eni to ye to je n buja mba to ye kan gbe si ipo re on gbe ni on gbe si ipo re eleyi gogo idi bayi lawon yo fi kori ra won anbi sallallahu alaihi wasallam so fun wa pe ah nino hadithi mi ina hadithi to wa no sahih al ما اجلده اعاري اني تو او او دابره وما اظهره اسريني تي او جرتو او جرتو وما اعقله وني اسريني تو سي تو ني لا كايتو وما في قلبه مثقال حبه من خردل من aními sọ pé ibu àwọn èyí o mọ̀ juwẹ àwọn èyí pẹ̀lú nkàbá ìpé a kò sẹ́ni tó dáàtò kò sẹ́ni tó jìrìtò kò sẹ́ni tó nílọ aka ètò aními sọ pé a kò sí nka So, suba kéré tó tó a mẹ́fẹ́kọ́lá awon o ni royin e be awon mo so mope to buruto ko se ni to je eyan burukuto ko se ni to je odaran to nti mo ma fi run yen ni so ba awon eyan ma royin re pelu pe ah fulan asheikh o fulan ko se ni to gbanto ko se ni to niimo to ko se ni to hando ma royin awon eyan to to se won ni o ma pe nti o fa ti iparan awon eyan o ya de oni pe ke ma royin awon ti o to الله عليه وسلم ان الحديث تو جاء جاء يمكن كان ما رؤيا الله حتى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا نعم Sana ni sallallahu alaihi wasallam ko anwe ni o mu ati wonju to se pe awon alai mo kan ninu ese ninu orawaiye, awwawa, awwawa ni olori Sana sallallahu alaihi wasallam on ki lo fun agan ni pe nti o fa ipanu lopopọgba ohun na ni pe kien o ma fi oro ti so da awon eni ti o to ni opopọ awon eyan na ri si asajiloni nti awon eyan o fi ma je gburọ ba niyan nti to àwọn tí wọ́n ń fẹ́ gba gbogbo àwọn ìwékúwè àwọn ìyànwọlé so nípa àwọn akàtẹ́ n wí àti gbogbo àwọn òsùwọn táwọn ya fi wọ́n nǹkan tí èsì òsùwọn tọ́lọ́wọ́bá. ọlọ́wọ́n bá níwàá zinubi la kìstọ́sì ilmọ̀ ni noroye lo pin igbati o ba ti meet osun oran ba ato so won tanabi sallallahu alaihi wasallam ni ka kun keke eleni umar ibn al in kamata ló lè kó ìpanọ̀ bá islam wọ́n ni al'a'imatul modi lul a wọ́n a síwájú tí wọ́n máa sẹ àwọn ìrànà ilẹ̀ isi ń sẹ̀rẹ̀ dáadáa wọ́n zá látí al'áàrín àti a se sí ẹni tó jẹ́ onímọ̀ wọ́jídálòl mọ̀ náà So alaimatu almudillun awon siwaju to nsi awon yenona awon to se pe awon yen wo mo wo won ko se tori pe ipo asiwaju iko te se pe awon awon o mọ leyin won mo wo won lawo ni awon won ni ji awoko se dada lori esin fun won besini won ni ji awoko se dada lori oraye won a ma si awon yenona pelu ora won won si ma si awon yenona pelu awon se won woni wọ́n tí wọ́n látò làára alìm àti àṣíṣẹ́ òlúmà lèyìn ògbárùkù pùtìyàn ìtawọn ọmọ owó níyà ìtawọn fẹ́ gbámúnìyà intíwọ̀n rọ̀mánù pẹ̀lú alìmàmùn náà wíkí yóò tẹ́ bàdán alìmàmù اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أ... فاصاب فله اجرون نيبي نيغا تي اني توเฟ داجو تو با غيانجو lati dajo o wa gba yo mo ni esan mejin wa idha ijtahada fa akhtaha falahu ajrun wahid ama to ba giyanju to wa sase yo mo ni esan yonkan perin biya nabi sallallahu alaihi wasallam mo siro iniya so ki to wa ni to ni سن نعب بي ما في باو يجين إن كمت تأييل من فائد طالب عمر بن الخطار وشيصور أنا بسر الله سنعن سيصور نحلي في طوري نحلي في مصنع ونقول إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون الأئمة انما أخاف على أمتي الأئمة المضلون المضلين نعم فإنما so, أخاف على أمتي الأئمة المضلين ناموسي وانينا حديث يعني بي مونبرو لوري الأمم يو أوا سيواجي تو ما سي awọn ẹן lọना Ṣe bi awọn ma si awọn ẹן lọna اه جي حذيفه صلى الله عليه وسلم بيقول وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال مز الله سبحانه نعم وفيه دخن قال وما دخنه؟ قال ائمه يهتدون بغير هداه ويستننون بغير سنته صلى الله عليه وسلم اوصلين وقلق حديث تق بيقول يبقى تي يبارو اوي ديما صم اهل السنه ni bii tan tí ń sọ sí àwọn ìyà lọ́nà yẹn àwọn ọmọ tún ká se gbogbo n táwọn olórin sí yẹn tí ó dáyẹn àwọn ọmọ tún sí wọn sí nífẹ́ jékúpá gbogbo ẹbà jẹ so àwọn yalá àwọn olórin inú ẹsẹ ni àbáwọn olórin se ọ omo pe asisi ni a ni fi balo besini ani musi ah woni bi asisi yen asini fon ilomi laye lati lo asisi yen lati ma fi lati fi lo gbogbo ba fe so ele ni awon orisiri si ona ti annabi sallallahu alaihi wasallam so ko faasad awon yosele atawon hadisi mi to po annabi sallallahu alaihi wasallam so ko gebo se waninu uh uh kira al-imam ibn abd al-barr jami' bayani al-ilm wa wani alayem alayem ruabdabba wani natsira ko ye lara won lara apere apere pe igbeyin aye ti fe bere nkan metani alaho ko nkan ta da ko ne an pe kiyan kan ma loda won awon to je kekeke awon to wa ko kekeke ina na na ti saraye pe tan je kekeke so dai wani no gẹ́gẹ́ bí alaye sai wani ní a tíra alimọ́ ìmú náà bẹ̀rẹ̀ bá rí náà ní jami bá rí ní bá fàdí àti tíra alimọ́ ìlọ́lá káà yìí a sharhausul etekọ́ ahirisunna ti wal jama'a ni pé ẹntubajẹun bídá wa ki kerini en yalla eh kebirin so ile yi asiri arifon n bo lo won nabi sallallahu alaihi wasallam ati ninu a oro won sohaaba nabi sallallahu alaihi آه... عبد الله بن مبارك أتي الامام سفيان الثوري اطي الامام سفيان بن ياينا اطي اقلوقوان اطي الامام حسن الب... البصري ا اقلوقوان وان bere sin ko awon eyan ni mo won si bere sin tin imaka ni teenage years ni so so atori si disebe so awon to, to, history, to you, or so oro yi gan tori pe mo mo masara yi le so fi fi le fi to so oro yi so bi se pe bo woli ya se ro masunna fi akhir zaman ni yo ma be o dajjalun kadzabun to si pe a ọgani wọ́n jẹ́ níbi ẹ̀tàn jẹ́ wọ́n tún wọ́n jẹ́ òkúrọ́ yàtúnakùn mẹ́nàlá hadith wọ́n mọ̀mú àwọn oríṣìí ṣe ọwọ́wa fún yí ma alamtas ma'u antun wọ́la àbá okùn inu se pẹ́yìn gẹngẹn ogboyé àtàwọn so annabi sallallahu alaihi wasallam kiilo funa koita mati sele oni fasado oseni so ma ahlu sunnati wal jamaa bubbo awon kini won ma mojuto bubbo awon kini won ma mojuto awon goro ba bubbo kini won ma mojuto tun woni fele ko sele so eleyi ni alayini kwa hadisi ti alikunti al-imam ibn rajab tanmo woni kwa hadithin otonwa mbakena ninu kashful qurba chanka inani al wa kharajuu awon elomina tun gba wa ati o si wa lodo ti e na pe qala alladhina yafirghuna bi dinihim min alfitan awon ti won ma gbe esin àmì o pé ó fẹ́ yá ó fẹ́ súnmá ìgbà kan padà bọ̀ wọ́n náà ìpẹ́ tó di pé yínyín tí ó dájò nínú dúkìá musulmi nínú ọ̀rọ̀ ti unda ni tẹ́bà bí i sáwọ́f aljibààlì oke di pé ori náà ní àwọn awo القطر alqatr woni ati awon aye ati awon aye to se pe o ti le ri ojo ati awon aye to se pe ah o jina se bi tawon yen wa to se pe opolopo awon yen o sin be woni yafirru bi dilihi min alfitan tungbe esin re fadlu ri sallu al uzlah al uzlah ni ko ti yan ma dawa al uzlah kien ma dawa ama hadisi po tawul mo tawon tawon mo a je sara je fadlu al uzlah so dara woni ta kata to po ti anabi sallallahu ní a sọkótí anájísàláwọ́sánwó pé àwọn èyàn kan wá tí ó jẹ gúrò báyí na ní anájísàláwọ́sánwọ́sán sọ pé kíyà má gbẹ́ẹ̀sì yà sọ kíyà sí fàádọ́là àọ́sílá. oúnjẹ́ sí kíyà dáwà هو حديثي قو ويكا هو دياني ما هو حديثي تيصورم با العزلة كما فيما قوي حديثي قو جان تي قو عديثي لين نبا قوي الذين يفرون بدينهم من الفتان الامام النووي اوان صنعين يترى رياض الصالحين واني باب استحباب العزلة واني أبلا ينف كيما دوا عند فساد الزمان نيباتي يبا باتي باجه او الخوف من الفتنه في الدين ابي كي اما نيبرو نيبا دانو نينو اسين او وقوع في حرام وشبهات ونحوها ابي اتقي اما ني بايا نيبا كيكين ران keyan o keyan o bo sinu n to je iwo abi n to je iroju ata won to kan to joma n be won almamu nawu won abere sin mo awon orisiriṣe fi awon ni biyan aye ni igbati ibaba ti baje to dalilorin ni alabanifafiru ila allah ta'ala inni lakum minhu nadhirun mubin a emijia o lu kilo to hangere sin so almam nawaitun mu hadithi sa'id ibn abi waqqas wa qala inna allaha yuhibbu al-'abda al-taqiyya al-ghaniya al-khafiyya ni pe olorun ba subhanahu wa ta'ala ni feru so pe opa ya olorun الذي لا يطلب الشهرة يعني تيما واكو كون هسا وين ولا يطلب الرياء بين الناس كوسما واكو كاو ين دانما كاو ين ما داكو اون لورين انما تهمه سلامه دينه ان تبا ان تو جيلوغون اون نا ني بي وهكذا يعني للمؤمن شكو باز سوكو جيجي بايلوسي توسمو المؤمنين مكان حديث ابي سن علي النخدري الامام النووي ومواوني قال قال رجل oni era kun ikoso pe ayu nase afdol ya rasulallah ewo lo finda junno awon yan ire odise olon aba qala mu'minun mujahidun binafsihhi wa malihi fi sabilillah anibisallahu alayhi wa sallam mu'minitin jagun pelu emire ati dukiya re leena ni to si pe o da wa ni ayeka a shab ayekala ni awon apata awon down slopes awon valley so ton josifun ola ba ya abudu rabbah ton josifun oluwa re ويَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ أُسِمْ أوسين... أُسِم فِي أوان ين أون جيكا أون كا وو أبورو ري كوكو لارا أوان ين بيلو كو داوا نيبي تو وا ين كو في So, -daju, -daju, lo, -daju kumawaya, lo, ni a mọ́ gboyí pé aláàzílá o ni alákọlùtọ̀ ìmọ̀rùkọmáwòyàn o dájú lọ a mọ́múhùnmànà abimọ̀tòlákọ́nù mípò dájú kí a mọ̀rùkòmáwòyàn lọ ní àpamẹ́lẹ́ ní gbogbo ọ̀nà ọmọ kò rí bẹ́ẹ̀ kí n ròpò máwanyà ló dájù lásìkòrí àtìkòrí àwọn sílà ló dájù àìkòrí ìkíń se pe dájù. sàwọn àgbà kan pààlá ń bọ̀ tí So ti jù àwọn àgbà ilọ̀ tó sì pé fe le fẹ́ máa rí mún mẹ́rin láyé So, àkúltọ̀ ló dájò. so ikọ̀ kenan lónílọ wàbí tutẹ́ àwọn èrí síwá látọ̀ da anẹ́bísàrọ̀lá ọ̀sẹ́lẹ̀ náà fún kúrò náà àwọn èrí náà síwá nípa bí anẹ́bísàrọ̀lá ọ̀sẹ́lẹ̀ bóhun náà sì se ipa kúrò tó bọ́ awon tun mu emi wa pe alekumi wa pe alladhina yuslihuna ma afsada an min sunnati awon tun mo tun kan ti awon nabi sallallahu se so opoloko nkan la awon yen pada baje sunna nabi sallallahu alaihi wasallam si la awon yen ti so opoloko pada baje ninu nabi sallallahu opopolopon kala won yan si mbaje lowo opopolopon kala won yan si ti baje al-imam ash-shatibi من التنبيه على ذلك كثير يكفي ايقاني جي لوريا وان توقو قال لوريا وانكبه كما رويا عن أبي درداء كماسك بهالطد أبو درداء أنه قال أبو درداء سطي لو خرج رسول الله عليكم طبعا يكفي وقال رسول الله ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة ko ni dan kekama ninu gugun te le nse laye loni aya fi atonwa taw sahaba re won ni da قال الاوزاعي اللهم شاذي بتون كيف كان اليوم قال عيسى بن يونس فكيف لو ادرك الاوزاعي هذا الزمان وني بن يونس كيف لو كان اليوم المام الامام الاوزاعي اوني بتونكا حديث يابودردي اونا كيف لو كان اليوم بوني Ti abúdárdá wa wa bá rí ìgbà tí wọ́n ló ní almáàmùláàwọ́zaáàáì àwọn tó ń sọ pé bóòhùn ní abúdárdáà wò bá ṣe wí tó abu darda ri rí ìgbà tí almáàmùláàwọ́ uza'i ni ẹni tó tún wọ́n wọ́ وَنَبَ أَبُو دَرْدَاوَ وَلِلَّنْ تُمْبِنُ فَقُلْتُ أُمُّ دَادَاوَ زُقْيَا مَا أَغْضَبَكَ كُلُّهُمْ بِنُّو فَقَالَ وَاللَّهِ أَبُو دَرْدَاوَ سُبْهَانَهُ وَتَعَالَى مَا أَعْرِفُ فِيهِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا وَاللَّهِ إِنَّكَ كَمَا نُنُبُّونْ سَيِّئِنَّهُ وَلَا مَرِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُنُبُّونْ سَيِّئَ فِي رِيفِ جُوتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وني والله صادق بما الي ما اعرف منكم <تصفيق> وني ما كنت أع... اعيد أ... ما كنت ا أع... على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وني ما اعرف منكم ما كنت اعهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وني دمال على نيو اوان كتمو دم ني اوان كتمو بساب اوان كتمو ما نيو ويا نبي صلى الله عليه وسلم غير قولكم يتصير ونتي منسقي لا إله إلا الله تيك منسقي لا إله إلا الله نكا. قلنا بلى يا أبا حمزة وني بنا لسري يا أبا حمزة قالا وقلتيتم حتى تغرب الشمس حتى تغرب الشمس افكانت تلك صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبالا يا ابا حمزه ونسبنا لسريه الى ابو حمزه انس بن مالك ان قال قد صليتم ولا ينكرن حتى تغرب الشمس تتيتم في و في و وان تلك صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبين عن نبي صلى الله عليه وسلم بسيبو سيريني وني وعن أنس قال وني أنس سيقول لو أن رجلا أدرك السلف الأول توبعي بي على قوني كا وبعا ويني سيواجو على قوني ويني سيواجو لنوال أمي وينوال أمي ثم بوعث اليوم ووأكبي جدلوني ما عرف من الإسلام شيئا كونيدك كما ننو الإسلام قال ووضع يده على خده ثم قال ووأكبي أو ووارلوري جنره أغبى هو ري لوري ثم قال اغبي هو ري لي اوري ثم قال لا ان وسقي الا هذه الصلاه يفينوي ثم قال اما والله على ذلك لمن عاش لمن عاش في المنكر ولم يدرك ذلك السلف الصالح فراء مبتدعا إلى بدعته ورها صاحب دينا يدعو الى الدنيا فعصمه الله من ذلك وني اما والله على ذلك ani anas ibn malik so ko amma bubbu e bo sori na e manasha fil munkar fu eni to ba se pe on gbe asiko ibaje ti ibaje ti pon le walam yuriki zalika salafu salih walam yurik zalika as-salafu salih to ze pe awon on te le aye en ni aye to so to ri gbe gbe pe si aye fa asamahu allah wa so kunu wele wa ja'ala qalbuhu wa je ويتبع سبيلهم لا يعوض اجرا عظيما يو كو اسنتو يو كو فكذلك كو كونوا ان شاء الله انا سموه صفه اه بين سي ني كاجي وعن ميمون ابن مهران راتوا ده ميمون ابن مهران انه قال لو أن ان رجلا تبص في فيكم من السلف انشر فيكم من السلف و او اجلاتر ان وينيسي ووجر ما عرف غير هذه القبلة قنيدك كما ما يتسكن كوجس قبله وعن سهر ابن مالك علىبيه قال عن سهر ابن مالك اطروه او ما اعرف شيئا مما ادربت عليه الناس الا نداء الصلاه ولو ودك كما نين وان كان تو ري تاوان يان سي عفوان كان بيبسي ران لاسان يرون يان غان لاو تي تون بيبسي يان ما اشبه هذا من الاثار الداله alwan mushafiyu zọkọ atamun kami to jọ ninu awon orisirise o egba wa to ntoka ala anna almuhdasat nipa awon adandale o tedukulu fi fi almashru'at o mun wonu esin wa anna dhalika qurkan qabla zamana osi se pe o tin wa si waju si si waju asiko ti wa yin na wa inna ma tatakatharu ها الامام الشا... انتهى كلام الإمام الشاطبي اه... سو النبي صلى الله عليه وسلم جابيه عليه بن راجب ماسي مو وان الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي بونتا وين تي با دي نوسو صلى الله عليه وسلم awon woroba awon ni won motunsin ngbati awon salaf rere tan ba nsoli ni igba to lo laju tawon صلى الله عليه وسلم odi sisi awon yan awon yan fi basunna nabiy sallallahu alaihi wasallam je se pa awon goro ba awon nan ton se so la la awon nan taw yan fi basunna nabiy sallallahu alaihi wasallam je on nipe kuma basunna nabiy sallallahu alaihi wasallam ti awon yo se basunna tama do re le le sunna naabi sallallahu alaihi wasallam laa awon ati awon yen fin ba sunna naabi sallallahu alaihi wasallam je o ni pe ki awon yen ma pe pe sunna naabi sallallahu alaihi wasallam laa awon ati awon yen fin ba sunna naabi sallallahu sunna naabi sallallahu alaihi wasallam lo laa awon ati awon yen pe ki awon yen pe ki awon eyan kan bo gbele lo wan sele ni igba wa awon koro ba awon tan je ajojiti annabi sallallahu alaihi wasallam ko tuba lahum ki orire ki aljanna ki igial janna ki bo gbon to je daada ko mo je ti won nti awon ti ni won man tun bo gbon ka nti to ايتم عليكم تي علم امو المرجع تموني ومن واخراج من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قيل عنه يا رسول الله الذين يصلحون حين فساد الناس وتون ما سيادا ني بغاتي اوان ني بغاتي يباجي اوان ينبا دي تو ني بغاتي يباجي اوان ينبا دي تو تون وني ا اي بغا مينا تون لاي بن حارث سعل وطوبى يومئذ للغرباء ida fasadannas in to wan bi hadisi lain pe anabi ni yawma idhin fa tooba yawma idhin so yawma idhin nabi sallallahu alaihi wasallam fi si so o tumo pe ori ire nabi so fun yen igba yen ma ba ko tun mo pe na so sugbana anabi pe fa tooba yawma idhin o jonna o jonna ti islam ba ti ani mini fatuba yauma idin ni pe orire o ko ma ba won lojo na so to mope orire yen o ma ni alqiyamani kan so orire yen gbo في ناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيع ممن يطيعهم ان الله تبارك القوم قليل او يا كيرينا في ناس سوء كثير ايوا وان ولا ايرين في ناس سوء قوم قليل fináṣìsú ìntẹsíir a ni ahlul haqq awon ani ododo awon olani ẹsà awon an tó sípé wọn kiri lónkà láàrin àwọn ya burkú tó pọ̀ so láàrin àwọn ya burkú tó pọ̀,sàwọn nasu ni jama'a awon na ni a jama'a samu koraba ani insha Allah na nsunru himan bipe awon ni won ma ji awon yan kikire to na ba royin pe wa antu ti akthara min fil arda yudilluk an sabilillah wa ma aktharul nas walau haras tadimu'minin ra bani a rójọ́nà aláwọ̀ sàrìsàrìsà àwọn àwọn àwọn aláwọ̀ bá tún sọ fún ànìbíṣà lọ́wọ́sánà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gbogbo tó bá se nífẹ̀ẹ́ sí wa òlejò lè dalala ودور اهلهم ولا دكتر بكثرة الهالكين ما بطجه بلوا اطفالهم وان ينطرون تنسل تلي اللهم شطبي هم اثر يوانين نتيراهم الاعتصام الامام سعدي وني وراتور واغا بتفسير الايه وان تو تي اكثروا في الارض يضلوك عن سبيل الله الامام سعدي سوى ودلت هذه الآية ايه انتك على أنه لا يستدل على الحق بكثرة اهله ni pé enyi e fi tọ́kalọsi bi ododo pe pelu ọpọlọpọ pa awon eya ti n se walaya wala dollo wala wala tilato sadiki le amiri mila omuru ayakuna oghoiru hakkin ni pé e kere awon eya to nri loju ona kan ninu alamari ka ninu gbogbo eyike yi alamari ka e sere nipe ki ni yi ese ododo bali alwakin alwọn saati sope sugbantoji ododo bi ذلك. dalik oni pe into yapa yen gan le ododo ni pe opolopo gba awon to ma nwa lori ododo kere ni awon to si wa lori iro won po ni fa inna ahla alhaq alomu sa'a ti ko ya won ni ododo mumul aqalluna 'adadan awon ان يستدل على الحق والباطل انتهو ما انت في ما كيلو جودو ati into jana bi turqi al-muṣila ila bi lo jona ti o ba fi gbaddebe o jona ti o ba gba en ti o ba muyan debe oni yo fi ma orododo ati yo fi ma an ah àwọn tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ni so eleni na túnun set of series pé àwọn tó kéré ní àyàwò èyàn tí wọ́n pọ̀ ní so kí o ma gbátan jẹ so ma tí yóò mọ̀ tẹ̀lé ní ododo àwọn tí yóò mọ̀ gbọ́rọ̀ símọ́ lẹ́nu ibn Amru مرفوعا وموقوفا في هذا الحديث من يقيل ومن الغرباء قال الفارورون بدينهم ابعدهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام ثم تسرايقي اسنادي ولا لافيا اما الفارورون بدينهم قال رياض فننا وحديث متقوا ثم صلوه بو بو عيسى لوجوينده الله اعلم مما تي اسناد الحديث هذا الصحيح ali sokakan ga ni pagoib asiri hadisi mi to jeri si pe الإسلام olorun wo gbon lede won ni bologun alim ibn أن ta sowa joni qawluhu bada alislamu ghaliban imam ibn murajjab al-faisala yoni bologun annabi ta nabi sokoye islam mo bele aloji opo lo agwon eyan won wa lori anu to kari ni to kari oko nu الله anu to gbalẹ anu to se pe ko si eniti o to to to boka kon me oni kama qala annabiyu sallallahu alaihi wọ́n ni a hadífi ayyadda ibn hamar tó wọ́nà sọ̀hí muslim pé iná lọ́gbàá ha nazọrọ̀ min ahli al’arub ni pé ọ̀rọ̀wọ̀ bá wó o gbogbo àwọn ọ̀rọ̀lẹ̀ àwọn tó ń waju so a i de ni bologun mo kodima alame dara jabe ni tafin sala iko a oloba subhanahu wa ta'ala islamu bele wala to fina pe opopolopo to tun se o tun je awon kan opopolopo nkan lo tun je ajojusi to won be no ni gba wole ah intihal ma ru qayyim tasalaini ya túnkí lónkà tánwà ní ojú wọn náà wáyé kí yíó kó dẹrù bọ́,alláwà sarafianahu wata'ala lóní ojú wọn náà wọ́n wọ́n bọ́ sí Wa ala alihi wa wọ́n ajma'in Subhanaka bọ́ wa páyànle أشهد أن لا إله إلا أنت أصلاك حركة وطوء